إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده سبحانه جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمة تصاريفه وأقداره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدو ورحمة وبشرى للمسلمين وأشهد أن نبينا وسيده محمد عبد الله ورسوله أَيَّدَهُ رَبُّهُ بِكِتَابِهِ الْمُبِينِ الَّذِي غَهَرَتْ مُعْجِزَاتُهُ وَبَهَرَتِ الْخَلْقَ آيَاتُهُ وَقَهَرَتْ ذَوِ الْعِنَادِ بِيَنَاتُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين نصرت بهم الوية الحق وراياته صلاة تندى طيوبا ومسك سحبها ديما تمنا بها للمنا غاياتها شكرا تضحك الزهر مسرورا أسرتها معرفا عرفها الأصال والبكرة أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا خيرٌ إبراس وأعظم معيارٍ ومقياس إن أكرمكم عند الله أتقاكم واعلموا أن خير الحديث كتاب الله فهو الهدى والنور قد جاءكم من الله نور وكتابٌ مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم معاشر المسلمين إن أولى ما أعملت فيه القرائح وعلقت به الأفكار اللواقح الكشف عن حقائق التنزيل وصبر أغوار التأويل وتبين أسرار الكتاب الجليل فيه تقوم المعالم وتثبت الدعائم وهو العصمة الواقية والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلاله الدامغة وهو شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور فسبحان من سلكه ينابيع في القلوب وصرفه بأبدع معنا وأذب أسلوب لا يستقصي معانيه فهم الخلق ولا يحيط بوصفه على الإطلاق ذو اللسان الطلق فالسعيد من صرف همته إليه ووقف فكره وعزمه عليه والموفق من وفقه الله لتدبره واصطفاه للتذكير به وتذكره فهو يرتع منه في رياض وينهل منه في حياض أندى على الأكباد من قطر الندى وألذ في الأجفان من سنة الكرى يملأ القلوب بشرا ويبعث القرائح شذا ونشرا يحيي القلوب بأوراده ولهذا سماه الله روحا فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أمة القرآن إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه يقول الإمام الشاطبي رحمه الله والقرآن الكريم هو كلية الشريعة وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر فلا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره فمن رام للطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها لزمه ضرورة أن يتخذه سميره وأنيسه وأن يجعله قعيده وجليسه على مر الأيام والليالي نظر وعملًا الله أكبر الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى موقيلا طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أهولا لا تذكر الكتب السوالف عنده طالع الصباح فأطفئ القنديل أمة الإسلام وفي هذا العصر الزاخر بالصراعات المادية والاجتماعية والظواهر السلوكية والأخلاقية والمفاهيم المنتكسة حيال الشريعة الربانية لا بد من الفئة إلى أخلاق القرآن وآدابه ففيه حقائق التربية الفاضلة وأسس المدنية الخالدة ولذلك كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة موعظة الناس بالقرآن بل كان كثيرا ما يخطب الناس به فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا فما أجمل أن نعيش أفضل لحظات في عصر التحديات في رحاب آيات بينات نستلهم النفحات والعظات ونجني أطايب الثمرات من سورة الآداب والأخلاق سورة الحجورات التي تؤسس للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم بإدراك العبد حدوده فيلزمها ولا يتجاوزها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وهذا مقصد من أعظم مقاصد الشريعة الغراء إخراج العبد من داعي الهوى المطاع إلى تحقيق العبودية وتمام الاتباع إذ المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا وما الحضارة الإسلامية القعساء التي وطدتها شريعتنا الغرة وسعدت بها الدنيا عبر التاريخ إلا صوت وقادة من التزام أوامر الله تعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كانت المآسي تلفح وجه الأمة في كل شبر وواد وفي مختلف الأصقاع والوئاد فليس أرجى ولا أنجى من تلمس العقيدة والمقاصد الشرعية واتباع السنة المحمدية فهما مناط العز والنصر وأجل لغات العصر حيث يؤصلان للأمة العلو والتمكين واسترداد سابق عزها وتليد مجدها أمة الفرقان وإذا كانت سورة الحجرات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 وقد أجمع أهل العلم على أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حال موته كالأدب معه في حياته يقول الإمام ابن مفلح رحمه الله ولا ترفع الأصوات عند حجرته عليه الصلاة والسلام كما لا ترفع فوق صوته لأنه في التوقير والحرمة كحياته وقال الإمام مالك رحمه الله لمن رفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هذا لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وذم قوما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجورات أكثرهم لا يعقلون وإن حرمته ميتا كحرمته حيا إخوة الإيمان وإن من أعظم الآداب التي جاءت بها سورة الحجورات والتي هي بحق منهج لاستقامة الأفراد والمجتمعات التثبت وحسن الظن بالمسلمين التثبت وحسن الظن بالمسلمين في قول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الأكذب الحديث متفق عليه وإن في غمرة الأحداث المتسارعة الدامية والأوقات المستعرة الحامية تحاول بعض النفوس الضعيفة شرخ تلاحم الأمة وثلم وحدتها وتلبس على النزهاء البراء زعوما ودعاوى بشائعات باطلة وأكاذيب ملفقة يفترون على الناس الكذب ويقبحون كل رائق عذب وتناسو قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه وكلما اتسعت رقعة الشائعات الباطلات والأراجيف الذائعات التي يروجها ذوقحة وغلالة صفيقة مُستغلين تقانات العصر فيما هو أطم فكان إثمه عند الله أعظم فعلى المسلم العف أمام هذه الإفرازات النفسية الداكنة أي يتمثل قول الحق جل جلاله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم تحقيقا للأخوة الإسلامية وسعيا في دروب الصلح والإصلاح بين المسلمين لا سيما عند الأزمات للبعد عن الصراعات ومجافات التحديات كما يتمثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله جل وعلا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم عن حماد بن زيد رحمه الله قال بلغني أن محمد بن واسع كان في مجلس فتكلم رجل فأكثر الكلام فقال محمد ما على أحدكم لو سكت فتنقى وتوقى وقال الإمام أحمد رحمه الله ما رأيت أحدا تكلم في الناس إلا سقط وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم والوقيعة في أعراض الناس أشد من سرقة أموالهم أمة الإيمان وفي عصر الفضائيات وشبكات المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن نكون أكثر ثقة فلا نعطي آذاناً للمهازل الأغرار وخفافيش الظلام الذين ينشرون الإفك والبهتان والأقاويل المفسدة بين المسلمين بالتدابر والهجران والغيبة والنميمة وقد شبه المول المغتاب والنمام بوصف تقشعر منه الأبدان فقال سبحانه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتموه كما يجب أن لا نجاريهم في سخريتهم من أهل الفضل والإيمان يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم وفي عصرنا غدا فئام من الناس وخصوصا مع زمجرة الإعلام الحديث أصبحوا لا لهم قرار أو هدأة واستبار إلا بتمزيق الأعراض، بصواعق الألفاظ، وهمزات الألحاض، واستهامها كالأغراض، وبئسة الغايات والأغراض يكتبون الزور، وبه تجري أقلامهم، ويكتمون الحق، وبه تأمرهم أحلامهم يلمزون الشرفاء الأطهار، ويسخرون من الصالحين الأبرار، في تفتيت لوحدة الأمة الإسلامية والأخوة الإيمانية واللحمة الوطنية فاحفظ لسانك من طعن على أحد من العباد ومن نقل ومن كذب وانصف ولا تنتصف منهم وناصحهم وقم عليهم بحق الله وانتدي بي نسأل الله الهدى والتوفيق والرشاد وأن يعصم من غلوائهم البلاد ويحفظ العباد هذا الرجاء وذاك الأمل والله نرجو التوفيق لصادق القول وخالص العمل بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطيئات فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي لغفور رحيم الحمد لله ولي المتقين أحمده تعالى حمد لا يتناهى ولا يبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أسوة المتزكين وقدوة الطاهرين وعلى آله الأصفياء الميامين وصحبه البررة السابقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واحذروا اقتراف الشرور والأكدار واسعوا لكل صلاح وإعمار تدركوا بإذن الله أسم المنازل والأقدار إخوة الإيمان وقد ختم الله سبحانه آية التحذير من السخرية بقوله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فإذا كان هذا في مجرد السخرية فكيف بسفك الدم الحرام والعتو في الأرض والإجرام والتطاول على بيوت الله.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 وتصهر ملاك القيم الرضيات بمسالك نافوقاء معوجة ورعونات سحماء فجة يخالفون صريح قول العزة يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتعارفوا أي ليعرف بعضكم بعض لا لتنافروا وتتناحروا وتتباغضوا وتتشاحنوا وتتقاتلوا وتتصارعوا وهنا يؤكد على أنه لا علاقة للإسلام بالإرهاب بكل صوره وأنماطه المعاصرة إذ الإرهاب لا دين ولا وطن ولا جنسية له والإسلام دين الرفق والرحمة واليسر والحوار والتعايش والتسامح والسلام وإن التفجيرات والاعتداءات والهجمات والأعمال الدموية الإرهابية لا يقرها دين ولا عقل ولا نظر سديد وهي تتنافى مع كل الشرائع والأعراف والمواثيق والإسلام بريء من هذه التصرفات الشائنة التي لا تتماشى مع أصوله العادلة وقيمه الإنسانية السامية التي جاءت رحمة للعالمين والدعوة موجهة لتكثيف الجهود في محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ومكافحته بحزم وعزم وقوة فكرا وتمويلا وممارسة وتجفيف منابعه واستئصال شأفته لإحلال الأمن والسلم العالميين وهنا يحذر من إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام وأبنائه المتصفين بالاعتدال والوسطية ولا عبرة بالتصرفات الشاذة والممارسة الخاطئة وأخطر من ذلك الإرهاب الصهيوني ضد المسجد الأقصى وإرهاب إلقاء براميل التفجير والتدمير من طاغية الشام ضد إخواننا في سوريا فالإسلام بتعاليمه إنما يتمم نبل الأخلاق والمكارم تتميما ويعضد الأخوة والتآل فأغر وسيما ونشر التسامح بين أبناء المجتمع جاء مؤكدا فيه لزيما والحب الرباني على صفحات القلوب بين تعاليمه أضحى مدبج الرقيمة أمة القرآن وتختتم السورة بذكر صفات المؤمنين ثم النهي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 ثم صلوا وسلموا على النبي المصطفى الكريم للقدر الجليل العظيم كما أمركم المولى الرحيم في التنزيل الحكيم فقال جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فاجعل صلاتك والسلام مضاعفا لنبيك المختار خير مشفعي المصطفى الهادي إليك محمد والآل والأصحاب ثم التابعي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الأعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أولاة المسلمين لاتباع كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوأ الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم كل إخواننا المسلمين والمستضعفين في دينهم في كل مكان اللهم أنقذ المسجد الأقصى اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان الصهاينة المعتدين يا قوي يا عزيز اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا اللهم فرج عنهم يا ذا الجلالِ والإكرام اللهم فرج عنهم عاجلاً غير آجِل يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلِح أحوال إخواننا في اليمن وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم أغثنا اللهم اغثنا غيثا هنيئا مريئا غداقا صحا طبقا عاجلا غير آجل عاجلا غير رائف يا غفور يا رحيم اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذن بنا فضلك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا